حسبنا الله ونعم الوكيل يا ذا الجلال والعزه يا ذا الجلال والعزة أنقذ المسلمين في غزه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 بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا ذا الجلال والإكرام والعزة